الله يا امي يا ما حال زينب بعد أن رجعت من تشييع جنازه امه الزهراء دخلت المنزل تناظر يمنتين ويسرايا يا يما حاجيني صدى البيت ومن دارك يناديني على وانت كالحمامة كالحمامة روحي يا يما روحي روح كالحمامة تحوم والدوم نادي عليك يمه وين صرت اظل اتصوريك كل كتر بالبيت بالبيت يا يمه هناك قمت هناك عتيت اظل اتصوريك كل كتر بالبيت يا يمه هناك قمت هناك قعدتي واش تم ريحتك واشحق بالانفاس وافتح باع لو باسمي صحتك وتلافت لشوفك وقت عرجاي خافن بالظنون تخيب ظنتي يا يما بربينا يا يما مر فينا ولا تقطعي يا يما يا مر بينا مر فينا ولا تقطعي وجبري حسرت بساعنت محنتي تراني والله بعد حاجتك يا شمعة البيت والله تراني انا بحاجتك يا شمعة البيت لا تنقطع من غصنك ورثي ولو بالطف ولو بطف اشوف فنك وترحين تعالي يا يمه تعالي يا يما بمعصمك نفشي نشفي دمعتي ما حال زينب في ليله الحادي عشره لا علي ولا فاطمه صاحت تعال يما دعاء شوف اخوتي مشدت لك بالي جاء هالنداء سمع الصوت المع الريح اي قايا انا يمت يا يمه مو بعيده انا يمت يا يمه مو بعيدة انا شفت حسين من قطعه انا يمتش يا يما مو بعيده مو بعيدة انا شفت حسين من قطعا وريدة وريدة ثلاث ايام وانا ساكن البيدة نوبا نهار وادور ودور خمس ريدة ويوم شوف عظيمة، يا زينب ونتي عليكم شديدة، أنا أدرى بج بقتين، أنا أدرى بج بقيت هنا وحيدة، أي والله يا زينب ونتي عليكم عليكم. جديد. ايه ثلاث ايام وانا ساكن البيده ايه والله يا ندري بش بقيت اهنا ايه وحيد صلوا على محمد وآل محمد عالي.